Bismillah al-Rahman rahim Amin. بعد <تصفيق> موتها مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من Thank you. طالحا فلنفسه ومن أسا لفضيله <تصفيق> And um. الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلن تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم قوما لا عت ولا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات